مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم هالمو هالمو حمات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود هنم هنموح مات المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسور إلى السابحات هلما تعال وشرت بهم بالقتال القتال إلى السابحات هلما تعال وشرت بهم بالقتال القتال وخلل المدعة التضي والنصال وخلل السكاكين تفر الكبود وخلل السكاكين تفر الكبود هلم هلم حماة المكارم خيفر ثقالا ورد المظالم هو الكفر يروى ويزبد جاثم فأين الأوبات وأين الأنسون فاين المبات واين الاسود اذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات الا الثبور بذلنا لها غالية المهور فما نلها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصاوات إلا ثبور بذلنا لها غالية المهور فما نلها بعد إلا الشهيد فما نلها بعد إلا الشهيد هنم هنم حماة المكارم خف فانتقالا ورد المغالب هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين المبادئ وأين الأسود؟ إلى الحرب هيا هي أسود أسود نهد قلعة ونمح الحدود. إلى الحرب هيا هي أسود أسود نهد قلعة ونمح الحدود. على الكفر برق وقصف رعون. لين راياتنا ياتينا والبنون. لين القبيرة والبنون. النمو علم وحمات مكارم خفاف انتقالا ورد المظالم هو الكفر يا رجل ويزبد جاث فاين العباه واين الانسود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 فعن غمرات الحرب نسنا نحيل هلمو هلمو حمة المكارم خفافا قالا ورد المظالم هو الكفر يروى ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود فأين الأبات وأين الأسود